اوعد فكر اني نسيتك اوعد فكر اني بعيد انا بدمي الغالي شريتك انا وهبتك عمري جديد اوعد فكر دمي الغالي شريتك أنا وهدتك عمرك زيد يا مني اتعمين واتخف يا مني اتعمين واتخف أنا يا سعراء الخراف أنا يا سعراء الخراف أنا عيني عندي سعاده وراحه بلاش نسيت الام العاديه انا يسا ابدا منساش انا عيني على القاتيه عندي سعاده وراحه بلاش نسيت الأم العاديه انا, منساش واتخاف واتخاف أنا, أنا يا سوع ابدا ما انسى يا من يطمن وعد خير يا من يطمن وعد خير انا يا سوع على انا يا سوع على الصراط اتركني كل احزانك اطلبني حالا وقت ضيق انا بيدي كل احوالك عيني عليك طول الطريق اتركيني كل احزالك اطلبني حالا وقت ضيق انا بيدي كل احوالك تاري يا مي الطعنين وعد خير يا مي الطعنين وعد خير انا يا سعر على الخراف. انا يا سعر على الخراف. انت وعدت تجيني تبقى معاك دوما على طول على صدرك ربي تذكئني وتمسح لي كل الدموع انت وعدت تجيني يا ربي تبقى معاك دوما على طول على صدرك ربي تذكئني تمسح لي كل الدموع يا مني التعمل واتخاف يا مني التعمل واتخاف انا يا صارع الخراف انا يا صارع